Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudhlil fala hadiyalah. ikhwati al-musyariqun yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu Syekh e, melakukan salat hajat masjid. E, kita sampaikan insyaallah pada <coughs> e, pagi hari ini kita akan mulai kajian atau akan mulai daurah yang insya Allah ada, kita sudah tanya kepada Sheikh tentang metode yang beliau akan berikan dan insya Allah biiznillah menurut beliau target 2 bulan ingin kita tuntaskan Soehi Bukhari oleh sebab itu kepada setiap peserta untuk paling tidak punya nuskahnya nuskah Soehi Bukhari Adapun e, metode yang beliau tawarkan ada atau cara yang beliau tawarkan ada tiga sebenarnya e, yang pertama adalah tentang e, kita hanya membaca saja, membaca soibukhorinya saja semen, e, apa? E, artinya belum memberikan ijazah ya, untuk bacaannya kemudian yang kedua adalah menggunakan fatuhbari langsung jadi langsung e, matan, ya sekaligus dengan syarahnya dari Ibn Hajar kemudian yang ketiga adalah metode yang E, ada Tolib nanti yang membacakan hadis, Nanti syekh yang menjelaskan Tetapi tetap rujukan tidak lepas kepada Fatul Bari Atau kepada e, Fatul Bari yang Ibn Hajar Ataupun e, syuruh e, Soe Bukhari yang lainnya Mungkin e, kita terapkan barangkali yang Terakhir ya Yang terakhir itu e, Nanti kita buatkan e, Beliau meminta ada e, Qori ya, Ada Qori yang membacakan Dan yang dianggap baik bacanya dan mungkin hari ini saya mendaftar duluan misalnya nanti saya yang bacakan, eh, nanti saya yang yang mensarh, nanti kedepannya kita gilir, eh, kedepannya kita jadwal eh, sehingga dari peserta seluruh bisa eh, membacakan hadisnya, kemudian nanti saya yang yang mensarh, eh, mungkin itu eh, gimana setuju ya, insyaallah yang artinya kita yang baca, ya ada tolim yang bacakan, kemudian saya yang yang sahnya kemudian kita adakan e, nanti e, tanya jawab. Kita tanya jawab. Fadhel Syekh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdi billahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. <todohan>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 وخلق منها جوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرواب إن الله كان عليهم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ابن الراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري المولود سنة أربعة وتسعين ومئة في الثالث عشر من شوال أو الثاني عشر من شوال والمتوفى سنة ستة وخمسين ومئتين في ليلة شوال أول يوم من عيد الفطر هذا الرجل صاحب هذا الجامع الصحيح كما ذكرنا آنفاً بالأمس أنه من أصحى الكتب المصنفة في علم الحديث بالنعم الله على هذه الأمة أن دينها سواء كان قرآنا أو سنة نقل إلينا بالرجال يعني تلقيها من أفواه المشايخ. سواء كان القرآن أو السنة كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن وكما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فعلمه شديد القوى وكما قال الله سبحانه وتعالى له عندما ندى القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن وبالتالي هذه السنة الموحى إليه سواء كان عن طريق الإلهام أو عن طريق جبريل على حديث القدسية في الأمر والمطاف أن الدين ما هو إلا دين الله سبحانه وتعالى ومن قول إما الكافة عن الكافة كما هو القرآن بالنغل المتواتر في كل حروفه أو الكافة عن الكافة في السنة في كثير منها وبالكثير منقول بطريقة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو على قدر ما هو معلوم وأن الله سبحانه وتعالى قد زكى أهل العلم سواء كانوا صحابة أو من جاء بعدهم أو ذكاء عموم الأمة كما يأتي في صحيح البخاري بقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة الوسط العجب المخاطب الصحابة ومن يليه من يأتي بعده كما قال القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اقتل لنا وليإخواننا الذين سبقون بإيمان فكلهم في عقد واحد مترابط متناسق هذا هو الدين ولذلك إجماعهم الله سبحانه وتعالى إذا ما قامت القيامة وهم على هذه الشاكِلة ونزلنا ما في صدورهم من قلب إخوان على سر متقابلين فهذه السنة منقولة وأنا أرويها على جماعات كثيرة نذكر منهم كما ذكرت في الأمس الآن صحيح البخاري قرأته على جماعات كثيرة منهم شيخنا في السودان وكان يعني أحد مسندي السنة الشيخ الملاقب بالفكيه يعني الفقيه في لقته أهل السودان عمر ابن عثمان ابن يوسف الأموي وهو قرأه على شيخ الإسلام أو القضاة كان في السودان المتوفى سنة يعني أحد عشر وتسعمية وألف يعني ألف من الهج من الميلاد الشيخ محمد البلوي كان قاضي قضايا السودان ومبت السودان وهو تلقاه عن الشيخ محمد عليش هذا هو معروف مبت المالكية بديار المصرية وكان أستاذا بالأزهر قبل أكثر من مئة عام وهو تلقاه عن الشيخ محمد الأمير يسمى السيد محمد الأمير الصغير وهو يرويه عن محمد الأمير أو السيد محمد الأمير الكبير الجد وهذا له ثبت يعني ثبت له يعني كتاب يجمع فيه كل مروياته وكذلك أرويه أن الشيخ محمد ياسين الفاداني وهو من فادان تعرفونها فادان نعم وكان يسكن بمكة ومات بها وكان يسمى مزند الحجاز وهو قرأ على الشيخ حمدان المحرسي الذي في أصله من تونس وكذلك سكن وقطن مكة ولكليهما ثبت ثبت يعني يجمع فيه مرويات كل واحد وكذلك قراته على الشيخ علي النيدي وتوفي سنة يعني قبل ستة أو سبعة أعوام وكان من علماء الحجاز، وهو قرأه على أحد أبناء الشيخ محمد، يعني أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو قرأه على جماعة من أهل الهند من المحدثين، هو لكل ثبت. بل والعثبات موجودة والمشيقات موجودة تثبت روايات ومقروعات هؤلاء المشايخ وينتهي السند إلى الإمام البخاري وبالتالي من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هذا يعني ما أردت أن أقوله بين قراءة الإمام البخاري حتى يتصل الإسناد منا جميعا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وبالتالي يتصل إليكم عن طريقي عن طريق أشياخي وجزاهم الله خيرا وأحسن إليهم ورحمهم الله وقفر لهم وكثير يعني رويت عنه هذا الكتاب وغير هذا الكتاب لكن أختصر هذا الكلام حتى لا يطول وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من كثيرا Nama. Ama bagus. Terima kasih. Nama. Sebab ni kita bercakap masanya yang masanya ini ada yang bercerita sepanjang hingga nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن نجيره البخاري رحمه الله تعالى امين باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ذكره انا اوحينا, إليك كما أوحينا إلى نوح. والنبي ينهي من بعده الاول قال حدثنا حدثنا حدثنا الحكمي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الحميدي وبه قال حدثنا الحميدي وبه نعم وبه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان An-Yahya ibn Sa'id al-Ansari Qala Akhbaran di Muhammad ibn Ibrahim At-Taini An-Nahu sami' al-Qamata ibn Waqqas Al-Layfi Yaqul Sami'tu Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Ala al-Mimbar Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yaqul Innama al-a'malu bin niyat إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها أو إلى مرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا هو أول حديث يعني في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وذكر في المقدمة هذا الرجل الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله. وذكرنا الآن قبل قليل بأنه ولد سنة 94 و100 وتوفي سنة 56 و200. وذكرنا بالأمس أنه حفظ القرآن وهو في صغره وتوفي. والده وتركه لأمه وأمه هي التي قامت بتربيته هذه التربية التي اتصلت إلى يومنا هذا أكثر من ألف عام وما يزال الرجل كأنه بين أظهرنا وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أن الإنسان الذي يتصل بالله رب العالمين لا ينقطع ذكره وإن لم يكن له ولد وإن لم تكن له زوجة بل ربما وإن لم تكن له عشيرة فيكون مذكورا عند الله سبحانه وتعالى ومذكورا عند الناس وهذا الإمام البخير رحمه الله رحمة واشعة كيف أن أهل الإسلام لا يستغنون عن هذا الرجل وعن صحيحه سواء كان في هذا الجامع الصحيح المسند أو سواء كان في تاريخه في معرفة الرجال ومراتب الرجال سواء كان وفيات أو ولادات أو جرح أو تعديل بدأ كتابه هذا كما يقولون ببدء الوحد وختم الكتاب بكتاب التوحيد بدأوا بحديث. إنما الأعمال بالنيات وختمه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده هذا آخر حديث في كتاب التوعيد والباب الذي جعله في آخر الكتاب وذكر فيه هذا الحديث باب وأن أعمال بني آدم توزن أعمال بني آدم توزن الأعمال القيامة الساعة والشيخ ربط أول الكتاب بآخر الكتاب لأن النية وتصحيح النية من غير عمل لا فائدة من ورائها والمقصود من النيات والإخلاص هو إخلاص العمل فربط أول الكتاب بآخر الكتاب بل كما قال الذين هم يعني أعرف الناس بهذا الجامع صحيح مثل ورماء ابن حجر يعني كل حديث له علاقة بالحديث الذي قبله والذي بعده وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب وكل كتاب له علاقة بالكتاب الذي بعده والذي قبله وكتاب بدل وحي له علاقة وثيقة بكتاب الإيمان وكتاب الإيمان له علاقة وثيقة بكتاب العلم لأنه لا إيمان بلا علم كما أنه لا إيمان بلا وحي ترتبط بالرسالة والوحي والنبوة من أيل الدينونة الدينونة إله سبحانه وتعالى والعلم بعده كتاب الوضوء لأنه لا وحي ولا إيمان ولا علم بلا عمل فالوضوء من بعد العلم وهكذا تأتي بقية أحكام الغسل والطهارة الحيض التيمم وبعد ذلك يدخل في كتاب الصلاة الصلاة هذه هي كما يسميها الفقهاء هذه ماهية الصلاة أو ماهية العمل لأنك لا تدخل إلى عبادة إلا عن طريق الطهور. التطهر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا هو الكتاب يعني مكتوب على هذا النسق وعلى هذه الطريقة حتى الأشياء كتابة الوحي معلوم أن الوحي ابتدي بمكة بمكة والحميدي من أهل مكة فبدأ الكتاب بالبلد الذي كان فيه بدء الوحد وهي مكة وهي مكة المقررة والحميدي وهو عبد الله بن الزبير من أهل مكة وحتى شيخه سفيان بن عدينا وإن كان من أهل الكوف لكنه قطل وسكن مكة وبعد ذلك المسائخ لا يهم الشيخ الأول هو الذي قصد البخاري أن يكون من بلدة مكة كما ياتي الحديث الذي يليه لأن مكة بعدها المدينة فياتي حديث عبد الله بن مسلمة القاعنبي عم وكلاهما من أهل المدينة وهكذا يعني بلدان وأمصار أهل الإسلام فهذا هو الحديث وكرر هذا الحديث الإمام البخاري في سبعة مواضيع من جامعه الصحيح أغفر ما أورده في كتاب الحيل، الحيل حتى لا يحتال الإنسان على الله سبحانه وتعالى أنت تحتال على من؟ على من تحتال؟ على الذي يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الآين وما تقفى الصدور على من تحتال على من تتوارى بحيث لا يراك الذي كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسي ما يكون من نجوه ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أجل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا على من تتوارى وعلى من تحتجب حتى تحتال هكذا يورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذه المواضيع ومنها في كتاب النكاح وبكتاب المغازي لأنها تحتاج إلى نية وإلى صدق وصلاح نفس وبكتاب العتق لأن الإنسان يعتق ويفعل أفعال لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد من أحد جزاء ولا شكر ولا يريد من أحد حمدا هكذا هذا الحديث الذي ابتدى به الإمام البخاري وبقية الأسنان معروف أن عون الخطاب هو أمير المؤمنين كما قال أهل العلم جميعا دون مخالف وأنه أفضل الناس من بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم حدثنا عبد الله بن يوسف لا بد أن تقول قال حدثنا أول التحديث لا بد أن تقول قال حدثنا قال نعم جزاك الله خير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال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 salat al-jaras wa huwa ashadduhu alaya fa yufsanu anni fa yufsanu anni wa qad wa'aytu anhu maqal wa ahiyanan yatamathaluli al-malak rajulan fa yukalimuni fa a'ayya ma yaqul fa a'ayya ma yaqul qala ta'isha radiyallahu anha wa laqad ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا هذا هو الحديث الثاني بعد الأول وبدأوا بأهل المدينة حضو الله بن يوسف قال أخضرنا مالك قال عن هشام من عروة قال عن أبيه قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال إن الحارث من إشام رضي الله عنه وهؤلاء جميعا من أهل المدينة في هذا الإثناء ولأن المدينة هي دار الوحي ودار الهجرة من بعد مكة وفيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم فأقام دولته دولة الإسلام دولة الإيمان فأقام الجهاد فأقام الشورى فأقام الإسلام بأوسع الأبواب لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأقامها وفتح البلدان والأمصار من المدينة ولذلك هي دار الهجرة ودار الإيمان إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى زهرها كما يأتي في حديث البخاري حديث مسلم فالإيمان كأنه مأواه المدينة أو الحجاز كما جاء في الرواية مسلم بمعنى مكثها المدينة وهذا هو على التحقيق لكن المدينة لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي واختار الله له من بعد مكة المدينة واختار له الأنصار هؤلاء الذين آووا أهل مكة وأنزلوهم في دورهم وفي بيوتهم ومنهم كما يأتي في البقار من أشار على بعضهم بأن يزوجه إحدى نسائه يعني يطلق زوجته ويزوجها كما جاء عن سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف وهذا يدل إنما يدل كما قال القرآن والذين تبوا الدار والإيمان فهؤلاء كأن الإيمان الإيمان له دار يتبوا فيها فلذلك يعني أثنى عليهم مولانا سبحانه وتعالى بهذا الثناء العطر والذي لا ثناء بعده أبدا فلذلك هذا الحديث فيه كيفية بدء الوحي وإن كان الوحي يعني بدأ بالمدينة والحارث من هشام مع أنه أسلم يوم الفصل أسلم يوم الفصل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة هذه كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي الوحي له هو وشدة الناس سنلقي عليك قولا ثقيلة قولا ثقيلة ليس ثقلا يعني في الحروف والكلمات إنما في المعاني والتبعات ولذلك تأتي بعض الروايات في الجامعة الصحيح يتصبب النبي صلى الله عليه وسلم عرقا في اليوم الشاتي اليوم الشديد البرد يتصبب عرقا، ويأتي في بعض الروايات كما يأتي في كتاب الحج إذا ما جاء إليه الوحي جبريل كان يغط كما تغط البكرة البكرة الناقة ويسمع له قطيط من شدة الوحي ثقل الوحي ولذلك هذا الحديث عموماً أو القرآن على وجه الخصوص له من الإعجاز والدلالات والرونق والروعا والجلال والمكان عند أهل الإسلام لأنه صفة الله التي تكلم بها مولانا سبحانه وتعالى وكلم وكلم الله موسى وكلم أنبياءه جل وعلا وكلم ملائكته جل وعلا فكلمهم بكلامه المعروف مثل ما في المصحف بهذه الحروف المعلومة إياكم وإيايا أن نؤوله كلام الله أو أن ندخل أنفسنا فيما لا يعنينا وما لا يفيدنا لأن الله كلم كلم ما علينا إلا أن نؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا هو شدة الوحي الوحي في اليوم سيدي البرد كما قال يفصم يعني الوحي ينقطع الفصم لانقطاع وإذا بالعرق يتصبب من جبين النبي صلى الله عليه وسلم الفص لابد أن يفهم الناس القرآن بلغة العرب وبفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن لم بصام لها ما هي التي لم بصام لها هذا التوحيد هذه الكلمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيِّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم بصام لها كلمة التوحيد لا ينقطع لها لا ينقطع الإنسان عن الله سبحانه وتعالى إذا ما اتصل بالله فإذا هذا هو البصل نعم الثالث قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت Awal ma bud'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Min al-wahi Al-ru'ya as-salihah finnaw Fakana la yara Ru'yan Illa ja'at mitla falakissubh Thumma hubbiba ilayhi al-khala Wa kana yakhlubi gari hira Fayatahannathu feehi Wahua ta'abbud Allayaliya zawatil adad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 Hatta balag minni al-juhd Thumma arsalani Faqal iqra Qultu Ma ana biqari Faakhadani Faqadani thaniyah. Hatta balag minni al-juhd Al-jahd Thumma arsalani Faqal iqra Faqultu Ma ana biqari Faakhadani faqadani Faqadani thaniya فأخذني، فقطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، العلق إلى الأولى إلى الثالثة، فرجع بها إلى فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فَدَخَلَ خَدِيجَةَ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ تَبْنِي بِنْتِي خويلد فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرُ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَحْزُنُكَ مَا يَهْزُنُكَ الله أبدا ما يحزنك ان قلت ان ما يحزنك فانا مكتب ما يحزنك في روايه طيب ما يحزنك الله ابدا انك لاتصيل الرحيم وتحمل الكلى وتكسب المقدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقت ابن نوفل بن أسد بن عبد الأزز. ابن عبدالعزة. أسد بن عبد الأزز. ابن عبد الأزز. ابن أمي خديجة وكان مراً قد تنصر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب الإمبراني، فيكتب من الإنجيل. بالإمبرانيّة. ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد أميّ. فقالت له خديجة يَبْنَ أَمِّي اسمع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 أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنسرك نصرا مؤذرا ثم لم, ين... ثم لم, يم... لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي نعم قال حدثنا يحيي من بوكير وهو من أهل مصرع وكذلك الليث ابن سعد معروف من أقران مالك وصاحب له بينهما علاقة وصداقه أود ومكاتبات وكلاهما يروي عن ابن شعب الزهري لكنه في هذا الحديث نزل وروى عن ابن شهاب الزهري بواسطة عقيل بن خالد الأيلي وعقيل بن خالد من أوثق الناس وأثبت الناس في ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري معلوم من كبار الأئمة وأهل المدينة وإن كان هو أصلا من قريش من أهل مكة لكنه سكن المدينة وعاشا فيها وولدا فيها وكل هؤلاء روى لهم الجماعة يروى لهم البخاري والمسي إلى آخره وعروي ابن الزبير معروف يروي عن خالته عائشة عروي بن الزبير من العوام وحتى خديجة هذه جده لأروة وعمه للزبير خديجة عمت الزبير من العوام ابن خويلد وهذه خديجة بنت خويلد فأهل يعني فضل وأهل علم وأهل صلاح ومنسوبون إلى بيت النبوة لأن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بل أولى زوجاته عليه الصلاة والسلام وبالتالي أبد الله بن الزبير أو الزبير بن عوام وكذلك ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه صفية بنت عبد المطلب فأكرم بها وأنعم من علاقة علاقة رحم وعلاقة دين والدين هي الأولى والأعظم والأجل لأنه ربما يكون قرابة الرحم لا فائدة من ورائها كما تعرف هنا أبو طالب كان يدود ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء ولكنه كما قال له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاع وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا هذا يعني لا ينفعه بحيث يعني يخرج من النار إلى الجنة لكنه يخفف عليه كما جاء في الحديث الصحيحة والمتفق عليها ويجعل في ضحضاح من النار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي الروايات ولا حديث فلذلك يعني الرواة رواة السنة كلهم بهذه المثابة في الغالب الأعظم والأعم مر علينا مالك بنعنس ونفسه يروي عن هشام العروة ومر علينا الحميدي يروي عن سفيان بن عيينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وكل هؤلاء من رواة الجماعة ولما يقال الجماعة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الإمام أحمد رحمه الله جميعا وهذا الحديث يتحدث عن بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي ذوات العدد بغار حراء قبل النبوة وكان يمكث فيه الأيام والليالي ولما ينقطع الزاد يرجع إلى خديجة فيتزود مرة أخرى إلى أن فجأه الوحي جبريل عليه السلام وأمره بأن يقرأ وأنه يصعثم لا لا يعرف القراءة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأ بَلْ بِنَفْسِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ خِلالِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَبَقِيَّةِ السُّنَّةِ نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَقْرَأُ وَلَا نَكْتُبُ وَيَقُولُ الشَّهْرُ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدِهِ هَكَذَا يَعْنِي 29 أَوْ 30 في بعض المرات، لكن سبحان الله هذا رجل لا يقرأ ولا يكتب كما نص القرآن، وما كنت تخطه بيمينك إذا الأرتابة المبطلون كيف أقاما دولة وأقاما نظام حكم وأقاما مجتمعا مترابطا متوادا متآلفا ليست بينه شحناء ولا بغضاء ولا كراهية أقامهم بهذا الإسلام وأقامهم برحمه الله وفضله لا بالمال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أعلبت بين بين قلوبهم لا يمكن أن يعلف بينهم لكن التأليف كان بسبب هذا القرآن وبركت مولانا سبحانه وتعالى التي بثها في النبي وفي هذا المجتمع فجعلهم مسلمين مترابطين متكاتفين متعاطفين يحب بعضهم بعضا بل ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا هو المجتمع الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق كما قالت خديجة رضي الله رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه الوحي إنك لا تصل الرحم فكان يصل الرحمة، وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يصيبك الخزي، ولا الحزن، ولا الأسى. لماذا؟ لأنك صاحب أخلاق. صلى الله عليه وسلم. نقلت يصل الرحمة وتحمل الكل. الكل أثقال الناس وتبعات الناس وديون الناس. كما يأتي بالحديث بكتاب الوكالة وبغيره وبكتاب الجنائز أن الله بعد أن فتح عليه كان لا يصل على من مات وعليه دين بعد أن فتح الله عليه من الأمصار قال صلى الله عليه وسلم يعني من ترك ضياعا أو دينا فإلي يعني من ترك ضياع الأولاد لأنه يعتبر ضياع ولا سيما إذا كانوا صغارا أو دين فإلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس وهذا ما قال القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتكسب المعدوم وتغري الضيف يعني كان يكسب المعدومة الذي لا يكسبه الناس بما خصه الله سبحانه وتعالى من مواهب وأعطاه من عطايا والضيف خاصة إذا جاء في آخر الليل في الغالب لا يوجد طع طعام والنبي صلى الله عليه وسلم يهيي له الطعام ويهيي له الفراش عليه الصلاة والسلام وتعين على نوائب الحق وفي بعض الروايات ونوائب الدهر جمع نائبة المصائب والبلايا والقحط والجد وما يقع للناس من مشاكل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الناس على ذلك عليه الصلاة والسلام ولما كان بهذه الصفة جاءه جبريل عليه السلام ولأن الرسالة يا جماعة الخير هي هبة إلهية ليست اكتساب مهى بالاكتساب مهما كنت خيرا وفاضلا وكاملا ومهما يعني روضت نفسك بالرياضات وتخببت من الملذات لا تأتي إليك النبوة بمجرد هذا إنما هي رحمة رحمة إلهية وهبى إلهية الله أعلم حيث يجعل رسالته والله عالم من الذي يعني يكون رسولا عنده وأن الله سبحانه وتعالى يجتم إليه من يشاء فهي اجتباع واختيار واصطفاع ولذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ بهذه المزايا وهذه الفضائل لتكون له الأهلية في مقام النبوة والرسالة بل وخت لأنه وقاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولذلك جاه جبريل فقال يقرأ قال ما عن بقارئ والنبي لا يقرأ ولما كرر هذا عليه ثلاثا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فهذا أول ما نزل من القرآن أن الإسلام يقوم على العلم وعلى المعرفة وعلى القراءة الجادة لا مجرد القراءات وبما تكون مهندسا وطبيبا وعالما تطير في الهواء بطائرتك وتكون يعني عالما في أدوات الكهرباء والحياة لكن هذا لا يجعلك عالما الناس الآن يعني يسيئون إلى المصطلحات الإسلامية خاصة يعني بعض الإسلاميين نحن غير الإسلاميين لا نتكلم معهم كثيرا لأنهم ليس بيننا وبينهم قاسم مشترك. لكن إذا كانوا يعني إسلاميين ما ينبق لهم أن ينحو بالمصطلحات الإسلامية إلى في غير موضعها الله لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يعني مجرد العلم أي كان هذا العلم وإن كان هذه العلوم التي ذكرتها أنها واجبة على أهل الإسلام العلوم التي ذكرناها الآن من طب وهندسة إلى آخر ذلك لأن حياة أهل الإسلام لا تقوم إلا على هذه لكن ليس هذا هو العلم قد يكون هذا ظاهرا من علوم الدنيا يعلمون ظاهرا يعلمون ظاهرا الآية ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قد يعرف أسباب الحياة من أولها إلى آخرة ويكون من حطب النار وقد لا يعلم شيئا من علوم الدنيا ويكون من أهل النعيم بإيمانه وإسلامه ودينه وتقواه وصلاحه واتصاله بهذا الوحي وهذا الدين فلذلك العلم إذا ما يعني ذكر المقصود به العلم الشرعي الأحكام الشرعية من عقيدة وشريعة فلذلك هذا من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخذية رضي الله عنها هذا يعني شرف لها وأن الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا حيث أنها تزوجت هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت فيه من أمارات قبل النبوة وقبل الرسالة وكما يسميها العلماء إرهاصات يعني بدايات للنبوة والرسالة فتزوجته رضي الله تعالى عنها ولما جاء إليها وهو يرجف فؤاده جاء يرجف صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي والأمانة والتقليف الجديد لأنه علم أن بعد هذه القراءة وهذا الوحي وهذا الذي جرى بينه وبين جبريل ما هو إلا مقدمة لتبعات تبعات وتقاليف فقال زملوني زملوني وأكرم بها من امرأة صالحة لم تسأله ما لك ما الذي جرى لك لأنه في حالة يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى دف فقامت بالتزميل وهو التقطية ولما ذهب عنه الرأو أخبرها خبر ما رأى صلى الله عليه وسلم فقالت له هذا الكلام كلا والله ما يخزيك الله أبدا الخزي لا أنت لا تعرفه الحزن أنت لا تعرفه أنت لا تعرف هذا أنت رجل صالح أو كما بهذا المعنى ومرأة حكيمة ذهبت به إلى رجل يعرف ما مضى من آثار النبوة والنبوات والرسالة والرسالات والكتب المتقدمة فجاء به إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عم لخديجة رضي الله تعالى عنها لم تتكلم هي فقالت لو اسمع من ابن أخيك لأنه هو صاحب الأمر لا تتكلم بالنيابة عنه كما يبعى كثير من الناس يتولى هو الكلام وربما لي يقول يعني نفس العبارات أو نفس ما وقع لهذا الشخص فأخبرها فأخبره خبر ما رعاه صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل ورقته طبعا كان من أهل الجاهلية لكنه تنصر عرف دين النصارى وكتب من كتب النصارى أو اليهود كما جاء ها هنا وذكر له أن هذا الذي جاء إليك ما هو إلا مثل ما جاء لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام هذا الناموس هذا صاحب السر هذا هو الذي يأتي بالوحي هذا هو جبريل عليه السلام يعني أنت كأنه يعني يستشف ما جاء بعد ذلك من القرآن قل ما كنت بدعا من الرسل فلم يكن صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل وكما صدر الإمام البخاري آية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فما أنت إلا واحد من هذه الكوكبة وهؤلاء الرسل الأفاضل الأخيار الصالحين لكنك انتظر أنك ستخرج من بلدك ما كان يظن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرجه من مكة لما كان يسمى الأمين وكان يسمى الصادق وكان معروفا بالأخلاق الفاضلة الخيرة كان من أهل التقه كان من أهل الصلاح كان من أهل الفضل كان يكفي كان عمينا والأمانة هذه ربما لا توجد حتى في المجتمعات الفاضلة لا تكون بالمعنى الواسع الكامل لكنه كان عمينا عند أهل مكة جميعا حتى لما اقتله في الكعبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هذا العمين رضي به الكل كيف يعني يحق لهم أن يخرجوا هذا الشخص الأمين أو بهذه الصورة من مكة أو مخرجيهم نعم هذه سنة هذه سنة الأنبياء سنة المرسلين لنخرجنك والذين آمنوا معك أو نتعودنك تعودنك في ملتنا يا إما أن تعود إلى الدين الباطل وإما أن تخرج أو تخرج إن لم تخرج تخرج أو ربما تقتل أو ربما تحبس هو مخرجيهم قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديه ومعروف أن الأنبياء منهم من قتل ومنهم من عودي ومنهم من أخرج ومنهم ومنهم ومنهم يعني وقعت لهم أمور كثيرة عليهم صلوات الله وسلامه قال وَإِنْ يُذْرِكْنِ يومك أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤْزْرًا نصرا عزيزا لكن الرجل قد عمي وكبر وشاخ ثم أنه, أنه مات قبل أن ياتي الوحي مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ثم لم ينشب ورقه يعني لم يتمهل قليلا إلا وقد مات هذا الرجل وفتر الوحي انقطع الوحي فترة من الزمان وبعد ذلك عاود الوحي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت الرسالة والنبوة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحصل الإخراج من مكة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن مدفون بالمدينة وأنه معلوم عند أهل الإلكتام جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيش وخرج بالعسكر إلى فتح مكة وفتح مكة في العام الثامن من هجرته عليه الصلاة والسلام في عشرين من رمضان كما هو معلوم إذن يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما ذكر هذا الحديث نعم قبل أن نستمر يعني إن شاء الله سنفتح باب النقاش طيب بعد ممكن بعد العشرة هنا نكفي عند العشرة بعد ذلك باب النقاش طيب قال قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن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 فرعبته نعم فرعبت منه نعم فرجعت فقلت زميلوني زميلوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى ورجزا فاحجر فحم يالوهي وتواتر وتتابع هنا وتوتر ولا هو الراجح وتتابع وتتابع نعم فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتتابعه هلال هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومأمر بوا بواذيره واذيره نعم, نعم. هذا يعني قطعة من حديث من الحديث الماضي لأنه قال ابن شهاب البخاري لم يدرك ابن شهاب، ابن شهاب مات سنة 1024 أو 1025، وعلمنا أن البخاري مولود سنة 1094 و1094 و1000، فبينهما زمان يعني بالإسناد الماضي، بالإسناد الماضي. وكذلك قال ابن شهاب وأخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ابن شهاب وأخبرنا ابو سلمة وبالإسناد كذلك ابن شهاب بالإسناد الماضي لو تذكرون ابن شهاب من الذي حدثه ومن الذي أخبره عروته نعم أخبرني عروة بكذا وأخبرني أبو سلمة بكذا يعني كلاهما وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف وليس هذا معلق إنما هذا متصل متصم لأن الواو ضال ابن شهاب وأخبرني هذا معطوف على على ما قبله كما قال الحاف وكما قال العارف هنا بكتاب الإمام البخاري رحمه الله فحصل له الرعب مثل ما حصل في الأولى في الأول حصل له الرعب كما جاء كذلك لما انقطع الوحي وجاء إليه مرة أخرى رعب صلى الله عليه وسلم أصابه الرعب الخوف الشديد رجع إلى خديجة وقال لها زملوني ونزلت آيات الرسالة اقراه كما قال أهل العلم هذه بيان على أنه نبية يعني جعل نبيا ويا أيها المدثر هذه رسالة قم فأنذر قم للنذارة قم للرسالة قم للبيان قم لدعوة الناس هذه رسالة والأولى نبوة أن الله قد نباه وفتر الوحي فترة حتى يتهيأ بهذا المناخ الجديد ولما تهيأ ووطن نفسه على ذلك جاءت الرسالة بعد هذه الصورة بدأ القرآن ينزل حمية يعني معناها تتابعة من حمية الوطيس اشتد يعني اشتد الوحي آية بعد آية وصورة بعد صورة فتكونت صور القرآن فجمعت بهذا المصحف وسمي المصحف وقال تابعه يعني هذه الروايات السابقة يعني بعضهم يتابع بعض الروايات عبد الله بن يوسف وابو صالح عبد الله ابن يوسف يروي عنه البخاري وابو صالح هذا كاتب الليث كاتب الليث بن سعد مصري كان يكتب للليث في كلام يسير لا يضر أو على أنه حسن الحديث وهنا البخاري لم يروي له أصالة وإنما هو تابع لأنه أصل الحديث موجود من الروايات الماضية يحيى بن بكير الليث بن سعد عقيل ابن خالد ابن شهاب الزهري أروى أبو سلمة وهنا كذلك وهنا كذلك عبد الله بن يوسف معروف أنه من كبار الثقات ومعطوف معه أبو صالح وكذلك تابعه علال بن رداد عن زهري يعني تابع من تابع عقيل بن خالد هذه متابعات منها ما يسمى متابعة تامة ومنها ما يسمى متابعة قاصرة على حسب ما هو معروف عند أهل المصطلح وقال يونس ومعمر يونس ومعمر بن راشد هذا معمر بن راشد من صنعاء يمني ويونس هذا عيلي عيلا هي من الشام كما أنه عقيل من خالد العيلي فيونس ومعمر كلهم متابعون لعقيل بن خالد سواء كان يعني المتابعة هنا قال بوادر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث ترجب ترجبه شنو بوادره ولا فواده يرجم فواده الفواد والبوادر بمعنى واحد البوادر هذه الأطراف أطراف هذه هذه هي التي ترجه أليس كذلك هذه هي التي ترجه هذه وهذه لما يصاب الإنسان بفزع شديد هذه التي يظهر عليها الرجبان هذا لكنها لا ترجه إلا إذا رجف القلب والقلب يدق يدق فترجه هذه البوادر الظواهر فكل الروايتين يعني صحيح من قال أن القلب هو الذي رجف صح صح ومن قال أن الأطراف هي التي يعني رجفت صح لأن كلاهما بمعنى واحد نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال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 يحرك شفتيه، فقال ابن Abbas، فأنا أحركهما لك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، أنا أحركهما كما رأيت ابن Abbas، كما رأيت ابن Abbas يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به. ليسا نقلتا جلبي إن علينا جمعه وقرآن قال جمعه لك صدرك جمع. جمعه جمعه جمعه لك صدرك نعم وتقراه هنا مكتوب عندنا هنا جمعه فيه. لك في صدرك جمعه لك في صدرك وهنا أخطأ كثيرش في الروايه هذه في روايه, رواية. نعم jama'ahu laka jama'ahu laka fi sadrik wa taqra'ah fa'idha qara'nahu fattami' qur'ana qal fa'istami' lahu wa'ansit thumma inna alayna bayana thumma inna alayna an taqra'ah faqana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'na dhalik iza atahu jibri'il istama' فإذا انطلق فاذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ عند كما كان قرأ كما قرأه هنا كما كان قرأ قرأ وهنا مكتوب يا شيخ والله طبعه فريده مصححه مرتبه مم. طيب ما شاء الله كما قرأه نعم كنت صحيح في الخالي كما قرأه هذا حديث يعني يتكلم عن الوحي كما أننا في كتاب الوحي و قال حدثنا موسى بن إسماعيل وابو سلمة سلم التبوذقي يعني من حفاظ أهل مصرة ومن علمائها وروا له البخاري كثيرا وأبو عوانة هو الوضاح من عبد الله اللي يشكري وهو من الموالي وأكثر الرواد السنة هم الموالي البوالي وهم من أهل البصرة بصرة معروفة في بلاد العراق البصرة والكوفة وكثير من البلاد التي كان فيها أهل الحديث وموسى بن أبي عائشة هذا كذلك لا يعرف إلا بهذا الـ الـ الاسم أنه منسوب من إلى عائشة أمه أو جدته وكذلك يعني تابع ابن أبي عائشة عمرو بن دينار عمرو بن دينار وهو كذلك من الموالي من الموالي. وكان يعني يسكن الحجاز الحجاز آه يروع كلاهما يروع عن سعيد بن جبير لأنكم تعرفونه سعيد بن جبير معروف وكذلك من الموالي لكن كان سيدا من السادات وعلما من الأعلام وإماما من الأئمة ومجاهد من المجاهدين لا يخاف في الله لومة لايم ومعروفا عند أهل التاريخ جميعا أن الحجاجة قد قتله في عام 94 وهذا الرجل يعني صحبة ابن عباس وسمع منه كثيرا وقرأ عليه القرآن وسمع منه التفسير هو ومعه يعني جماعات يعني يعرفون في كتب التفسير عند ابن جليل الطبر أو ابن كثير أو الالوسي خاصة يعني أهل الأثر الذين فسموا القرآن بالأثر لا بالرأي ولا بعلم الكلام ولا بالهوى ولا بالمنطق والحساب أو الجغرافيا والكيمياء والرياضيات كما فعل البقر الرازي في تفسيره الكبير يقول عنه صاحب كتاب التفسير المفسرون فيه كل شيء إلا التفسير وقد صدق فيه كل شيء تاريخ رياضة وحسابه وطلامي طلاصيمه ونجوم وكواكب إلى آخره لكن التفسير فيه قليل جدا جدا ربما بعض الكتب كذلك يعني مثلا كتاب الأحكام للغرطبي هذا يعني قد لا يسمى تفسيرا لأنه كتاب أحكام كتاب أحكام فسعيد بن جبير يعني من كبار العلماء أهل الشن فلذلك روى له الجماعة هذا يعني ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه هل أدرك ذلك ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس عمره 13 عاما ثلاثة عشر عامل لأنه ولد قبل الهجرة ثلاثة سنين كما قال الحافظ كما قال أهل التاريخ فعلى قلة تقدير عنه مرسل مرسل الصحابي ليس كما راسيل التابعين لأنه حكمه حكم الاتصال لاعتبارات كثيرة احتمال أن الصحابي الذي لم يدرك الحادثة أنه قد سأل عنها بعدما سمع سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يتأول ابن عباس لأنه كان من أهل النباهة وأهل العقل وأهل المعرفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه وبالتأويل فالاحتمال المحتمل فالاحتمال المحتمل أنه شعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي قد أخبره بذلك هذا هو الاحتمال الأغرب الصواب. وإن لم نعتمل هذا فهو من مراسيل الصحابة ومرسل الصحابة أنها حكمها حكم المتصل والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيها انقطاع إلا إذا قامت قرينة إلا إذا قام قرينة باعتبار أن هذا الكلام لا يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أن يكون من كلام المتقدمين يعني أهل الكتاب، مرويات أهل الكتاب، أو احتمال أنه يكون تعويلا، لكنه ها هنا لا يحتمل، لا يحتمل أن يكون من كلام من سبق، ولا يحتمل أن يكون من التعويل، فأول هو الأغرب إلى الصواب أو الأصوب فهذا بيان يعني حركة النبي صلى الله عليه وسلم مع بدايات الوحي خوفا من أن يذهب القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه وكما جاء في طاها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما فهكذا القرآن هكذا القرآن وينك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم نعم قال حدثنا عبدان لا, لا. هذا صحيح لا نعم ولا حدثنا عبدانه وعبد الله بن عثمان العتكي وهو من آل البصرة نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري نعم وحدثنا بشر بن محمد قال وحدثنا بشر بن محمد نعم قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومامر نحوه عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجوده بالخير من الريح المرسلة وكان يلقى كل ليلة من رمضان فيدارسه يدارسه القرآن. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجوده بالخير من الريح المرسلة. هذا عبد الله بن عثمان المروزي يعني بلده وبلد مبارك يعني واحد. هذا عبد الله بن مبارك المعروف عبد الله بن مبارك الحنظري المعروف بالسخاء والأخلاق والعلم والمعرفة والحج عاما والجهاد عاما آخر عام يجاهد وعام يحج إلى بيت الله الحرام بل يعني مما علم عنه أنه يسوق معه جماعات كثيرة على نفقته للحج أو للجهاد وأن بيته كان مفتوحا لأهل العلم والأهل الفضل وللمساكين وللفقراء من أجل يعني الطعام والشراب والعلم والمعرفة وإلى آخر ذلك وكان رجلا سخيا سخيا وكان هو يعني ليس من العرب ولا يشترط يعني في الإسلام التابع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عربيا وإلا يعني كيف نقرأ هذا الجامع الصحيح وأن صحيحه ليس بعربي وكثير من كتب السنة بل يوجد يعني كثير يعني من الذين يعني دخلوا في الإسلام من هو أفضل يعني من العرب في الأخلاق والسلوك والمعرفة والسخاء ببول شاسع وكبير جدا. فابن مبارك من هؤلاء النفر. قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله وقال أخبرنا يونس قال عن الزهري حاول تحويل سند آخر. قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله السيقة واحدة ما الذي جعل البخاري يحول نعم عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر فأخبر عبد الله بن المبارك عبدان طريق يونس وأخبر بشر بن محمد عبد المبارك أخبر بشر بن محمد بطريق يونس ومعمر ولذلك يعني حق للبخاري أن يقول حا تحويل السند وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله في كتاب الصيام وفي أكثر من موضع يعني موضعين ثلاثة مواضع يعني في علامات النبوة يعني في علامات النبوة وهذا واضح وظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سخيا سخيا بالوحي سخيا بال من باب أولى بهذه الدنيا الفانية كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وشبهه ابن عباس عليه الصلاة والسلام في السخاء سخاء بالريحة المرسلة الريحة المرسلة كما قال علماء إذا جاءت عمت حمت أليس كذلك عمت كل الآفاق فذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم عما كل الكائنات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرحمة للعالمين أقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهو يعني حصل له هذا الفضل وهذا الصلاح وهذه النبوة وهذه الرسالة وهذا العموم لكل الخلق عليه صلواته والسلام نعم. تب الحديث الأخير نعم. قال حدثنا أبو يمان الحكيم بن نافع قال أخبرنا شعيب أخبرنا شواعن يعني الزهري قال أخبرني أمبيد الله أمبيد, الله. الله أمبيد الله بن أمبيد الله بن أمبيد الله عبد الله أمبيد الله ابن عبد الله ابن عدبة. أخبرني Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. No. An Abdullah ibn Abbas akhbarahu an Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu akhbarahu anna Hirqal arsala ilayhi yurq anna Hirqal an arsala ilayhi fi raqbin min Quraysh wa kanu tujjarun bi Sham fil muddat allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adda fiha Aba Sufyan wa kufar kuffa, Quraisy fa'tahu wahum hum bi'ilya Fada'ahum fi majlisih Wahaulahu haulahu mudham'urrum thumma da'ahum wa da'a bi turjumanih faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadar ar-rajul الذي يزعم أنه نبي يزعم. الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني أدنوه قربوه يعني يعني أدنوه ولا أدنوه أدنوه, أدنوه. أدنوه. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري ثم قال لت... ل... لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألاني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك ملك فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فعشرة الناس يتبعونه أم دعفاهم فقلت بَلْ دَعَافَؤُهُمْ قال أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْ تُبْلِيغُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ ارْتَدُّ فَهَلْ يَرْتَدُّ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَ لِدِينِهِ سَخَطَ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه, تتهمونه بالكذب قبل أن ما قال قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن في مدة لا ندري ونحن منه في مدة لا ندري نعم ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. لا فيها. قال ولم ولم. ولم طيب. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتمه كنتم قال كيف كان كيف طيب. فكيف قال فكيف كان كيتالكم إياه كل تو آل حربو بيننا و بينه سجال ينال منه و ننال منه قال ماذا يأمركم كل تو يكول عبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتركما يكول أباكم و يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والسيلة والعفاف والسيلة والسيلة.طيب ويا مرونا بالصلاة والصدق والعفاف والسيلة.فقال ل لترجمان لترجمان كُلَّهُ طيب فقال للترجمان كُلَّهُ سَأَلْتُكَ أَنْ نَسَبِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِي كُمْ ذُو نَسَبٍ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل من آبائه هل من ملك هل كان من آبائه Wasal tukah hal kana min abai himin malik. Malik. Tep. Wasal tukah hal kana min abai himin malik. Fadakarta Allah. Kultu falokana min kultawal kultu. Kultu. Tep. Kultu falokana min abai himin malik. Kultu rajulun yat lubu mulka abih. Wasal hal kuntum. Tetehmuhu bil khabar, sebelum dia mengatakan, "Saya telah mengatakan Allah, saya tahu dia tidak berbohong kepada orang-orang dan dia berbohong kepada Allah." Saya bertanya kepada anda, apakah orang-orang yang mengikuti dia atau mereka yang berdoa? Wasaaltuka ayaziduna am yankusun fadhakarta annahum yazidun Wa kathalika amru al-iman hatta yatim Wasaaltuka ayartaddu ahadun sakhtaan lidinih Ba'anda ayyadakula fihih Fadhakarta Allah Wa kathalika al-iman hiina tukhalitu basasatahu Allah Wakadalika al-Iman Hina tuqalitu basashatuhu Al-Qulub Wasa'altuka Hal yakdir Fadakarta Allah Wakadalika al-Rusul La takdir Wasa'altuka Bima ya'muruk Fad Wasa'altuka Bima ya'murukum Fadakarta An-Nahu ya'murukum An-Ta'amurullaha Wala tushirkubihi say'a Wayanhaakum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 wala kuntu indahu la ghasaltu an qadamai thuma daa bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihatu Il azimi busra Il azimi busra fadafaahu ila heraql fa qara'a fihi ila tawil si nasna qara'at ana Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad min Muhammad Abdullah ibn Abdullah ila hirqal adhimir rum. Salamun ala manittaba alhuda. Amma ba'd fa inni alu kabi diayat alislam aslim taslam yu'tika Allahu ajrak marratain fa in fa in alayka ithmal arisiyin wa kitab Taklumulillah kepada kalimat sewa antara kita dan antara kamu. Allah tidak muda Allah tidak muda kecuali Allah, dan tidak menyembah sesuatu yang lain. Dan tidak mempercayai apa yang tidak diwujudkan oleh Allah. Jika engkau taklumulillah, maka kamu bersaksi bahawa kamu adalah Muslim. Kata Abu Sufyan, "Kalau ورتفعت الأسوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي إن أخرجنا، لقد أميرة، لقد أميرة أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه مالكو مالكو بني الأسفر، فما زلت، فما زلت ممكنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام dan berkata oleh Nataur dan berkata oleh Ilya dan Hiraql sukufa sukufa di Nasa al-Sham berkata oleh Ilya dan berkata oleh Ilya yang menjadi sebuah yang berkata oleh Ilya dan berkata oleh قَد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هي رقلو وكان رقلو وكان هي رقلو حذاءا ينظر في النجوم حذاءا ينظر في طيب وكان هي رقلو حذاءا ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه انني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملكا مالك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهم منك شأنك ولا يهم منك شأنهم وقتب إلى مداء ملكك فيقتل من فيه من اليهود فبينما هم على امرهم اتيا هرقلو هرقلو برجلن ارسل بها مالك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فلما استخبره هرقلو قال اذهبوا فانظروا ام تختنون هو ام لا فانظروا اليه فحدثوه وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هيرقل هذا ملق هذه الأمة قد ظهر ثم كتبه هيرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هيرقل إلى حمس فلم يرمي حمس حتى تاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هيرقل an khuruji an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa annahu nabiy fa adzina hirqlu li umdama ar-rum fi das karatin lahu bi khams thumma amara bi abwa bi abwa biha fa guliqat thumma atla'a fa qala ya ma'shar ar-rum hal lakum fil falahi war rusdi wa ay yathbutu mulkukum fa tabaya'u an-nabi فتبائؤ لهذا النبي. تبايؤ هذا النبي. عندك لهذا؟ نعم. هذا النبي. فتبائؤ هذا النبي. نعم. فحاص فحاص حشة همري الوحشي إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأه رأقو نفرتهم نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم عليا. وقال إني كنت مقالة آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومأمر أنزهر هذا حديث طويل <تصفيق> <تصفيق> وفي البخاري ما هو أطول منه حديث الإفك وحديث حديث توبة كعب بن مالك وحديث الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة بالحديبية في أحاديث يعني طويلة فهذا هو يعني طويل لكن ليس بأطول من تلك الأحاديث خاصة الحديث الإفك إفك عائشة رضي الله عنها لما اتهموها رضي الله تعالى عنها او حديث كعب مالف لما تخلف عن غزوة تبوك, تبوك. فالحديث مر علينا الزهري وهو محمد بن شهاب او محمد بن مسلم وشعيب ابن ابي حمزة هذا من اهل حمص الشام وعبيد الله ابن عبد الله ابن عدوة بن مسعود هذا يعني عدوة اخو عبد الله بن مسعود المعروف عدبة صحابي وعبد الله بن مسعود صحابي وإن كان عبد الله بن مسعود أشهر من أخيه عدبة فهذا ولد ولده وهو من المكثرين في الرواية وقد أكثر عنه الإمام البخاري باتصال الإسناد وبإسناده إليه وهو يروي كثيرا عن المعباس ابن عباس أخبره أبا سفيان أبا سفيان ابن حرب الذي كان ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحذيبية يعني الصلح خرج إلى إلياء بيت المقدس ردها الله إلى أهل الإسلام آه رد حسنا وذهب إلى إلياء في تيارة بعدما كتب العهد والميثاق بين النبي صلى الله عليه وسلم الله يدخل هذا العام إلى مكة ومن جاء من أهل الإسلام إلى المسلمين ردوه إلى أهل الكفري ومن جاء من أهل الإسلام إلى أهل الكفر لم يردوه وهكذا في أشياء معلومة ومعروفة عند أهل الإسلام فبو لما ذهب إلى إلياء تصادف مع مجيد إحيا ابن خليفة الكلبي أحد الصحابة الأفاضل والأخيار والذي كان يشبه بجبريل عليه السلام جاء وهو يحمل رسالة وكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هراق ليدعوه إلى الإسلام فأراد هراق أن يتبين هذا الذي يعني يزعمه كما قال هو يعني لا لا لا كما نقول نحن نحن نقول أنه نبي ورسول ولا نقول يزعم يزعم، لكن هو يقول هكذا لأن الرجل ليس بمسلم وإنما هو من كبار النصارى بل وملكهم فأرسل إلى أبي سفيان لأنه من العرب ومن قريش، ولما دخلوا عليه سألهم من أغرب الناس نسما بهذا الذي يزعم أنه نبي أبو سفيان سفيان أقرب الناس إليه لأنه من عبد شمس هو أقرب الناس إلى بني هاشم فقال الملك الملك أمرهم أن يدنوه وأن يقربوه يجعلوه هكذا هكذا الملك من هاهنا وهكذا أبو سفيان من هاهنا وهكذا ناسه وجماعته من ورائه حتى لا يتعامروا بالكلام، الكلام ما هو شرط مرات يعني باللسان، إنما يقولوا بال يعني بالإشارات أو لغة العيون كما يقال. وتعلمون القرآن يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور فالعيون لها كلام فالرجل يعني يعرف الأمور الحياتية والأمور السياسية والأمور دبلوماسية وما شابه ذلك ولذلك جعل أبي سفيان أمامه وجماعته من ورائه وقال كلمة يعني نادى الترجمان وأمره أن يترجم بينه وبين أبي سفيان وقبل أن يتكلم أمر القوم أن لا يناصرو وأن لا يتآمروا مع أبي سفيان، فإن كذبني فكذبوه لا تمالوه يعني لا تكون له عونا على الباطل، فبدأ يسأل كماس سمعتم الأسئلة هذه يعني أول ما سأل سأل عن ماذا أول ما سأل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وقال هرق فكذلك الرسل, الرسل تبعثه في نسب قومها يعني بعد لوط عليه السلام ما من نبي ولا رسول إلا بعث في قومه يعني في أعلى القوم نسبا و يعني شرفا نسبا وشرفا فذكر له أنه بعز في نسب قومه وسألتك هل قال أحد هذا القول فذكرت أن لا قال فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يعتزي بقول قيل قبله لو كان أحد من آل مكة ادعى النبوة أو الرسالة قبل محمد صلى الله عليه وسلم لكانت هذه شبهة بأن جماعة قد سبقوه على ادعاء النبوة لكن أهل مكة لا يعرفون هذا الادعاء أو هذه النبوة أو هذه الرسالة قبل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا هو نظر الثاقب والمعرفة التامة في تحقيق الأمور والاستدلال عليها والرجل يعرف كيف يستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسألتك هل كان من آبائه من ملك هل كان فيه ملك لا صحيح كانت يعني آل مكة كانوا يعني جماعات جماعات أو مجموعة تحكم البلد يعني بالعرف الموجود لكن ليس عنده ملك كما عند الحبسة وكما كان في اليمن وكما كان عند الروم وكما كان عند فارس وكما كان فيها يعني كثير من بلاد الله سبحانه وتعالى يكون عليهم ملك فعني مكة ما كانوا يعرفون هذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أبوه ملكا ربما هو ذات ملك أراد الملك كما قال هراق لو كان قال وقلت لو كان أحد قال هذا القول قبل نعم قال قلت لو كان من عبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه ملك العباء ما يزال الناس إلى يومنا هذا من كان رئيسا في وقت من الأوقات يحارب ويقاتل ويجادل ويفعل كل العبائل من أجل أن يصل إلى ما كان عليه أول أو ما كان عليه العباء والأيجاد بالأتبار أن هذا هو يعني ملك تليد وقديم وهكذا فلذلك يعني صلى الله عليه وسلم لم يكن واحد من آبائه ملك وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن قال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله مستحيل واحد ما يكذب على الناس الصغار يكذب على الكبار ما يكذب على الصغار يكذب على الكبار لا يمكن فإذا كان إنسان لا يكذب على الناس أبدا أخلاقه تمنعه من ذلك ومروته تمنعه من ذلك وجبلته تمنعه من ذلك ويرى هذا من العار كما سمعتم الأهل حتى أبا سفيان قال والله لولا أن يأثر علي الكذب لكذبت لكذبت عليه لكن خاف أن يوجد في تاريخه أنه كذب في يوم كذا كذا وكذا سبحان الله هذا كان في شرك وما أكثر الكذب عندنا نحن مسلم ومستقيم ويكذب على هذا ويضحك على هذا ويضرب هذا ويقتل هذا ويفعل هذه الأفعال وربما يعني كان من ممن يدعى له الولاية والصلاح والمعرفة والهداية لأن كان إيماننا فيه يعني شائبة أو شوائب وكان الإيمان لم يخالق بشاشة القلوب تعرفونه كما يتعلين الآن يعني سحرت فرعون لما تلقفت عصا موسى ما صنعه هؤلاء السحرة ماذا كان من السحرة سجدوا لله رب العالمين وقالوا آمنا آمنا برب العالمين آمنا برب موسى وهارون ماذا قال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم يا جماعة هل الإيمان فيه إذ؟ أنا أستأذن من أبي ولا أمي ولا من الملك ولا من السيد ولا من القائد في أن يدخل الإيمان إلى قلبي أم أن الإيمان شيء هبة إلهية ورحمة إلهية وإذا يعني ظهرت الدلالات وصادف الرحمة الإلهية والهداية الإلهية دخل الإيمان الإيمان لا يعني لا يستحق ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أستأذن فلان أو فلان في أن أكون مؤمناً أو مسلماً هذا لا هذا يجوز لأن كل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان أو كل شخص كما قال القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وزل أخرى هكذا القرآن يقول في المسؤولية الفردية ولذلك يعني كيف هؤلاء يعني أن يتجبروا على الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكذب أبداً حاشا وكل رسول بهذا يمر علينا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذب سلاسة كذبات لكنها كما قال هو في ذات الله وفي جنب الله يعني من أجل الله سعادة على كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ولأن معناها إذا نظرت إليه بإمعان لا تجدها كذبا يعني لما سألوه من فعل هذا بآلياتنا قال بل له كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون ما مادم أنكم تعبدون هؤلاء الآلهة والأصنام والحجارة المنحوطة باليد سألوا الكبير هذا هذا من باب التهكم هذا من باب التهكم وهم رجعوا رجعوا وبعد ذلك يعني ارتدوا أليس كذلك بالقرآن نكس على على رؤوسهم إذن هذا ليس بكذب لما دخل إلى مصر وكان الملك جبار من الجباب ورع الناس زوجة إبراهيم عليه السلام وكان حسنا جميلة قالوا للملك دخلت امرأة أحسن الناس أحسن الناس يعني ما ينبغي أن تكون إلا لك لماذا هم يقسمون الرحمة ربك هم الذين يعني يعني لهم هذا هذه لا تكون إلا لك سأل إبراهيم من هذه لو قال امرأته ربما قتله فقال هي أختي أختي في الله أليس كذلك؟ إنما المؤمنون إخوة وقال لها مع ذلك قال لها لا تكذبيني أنت أختي ما في أحد في هذا الكون أو في هذه المنطقة مسلم غيري وغيرك إذن إبراهيم عليه السلام ما ينبغي أن يقال يعني له يعني أنه كذب أو ما شابه ذلك ما دام يعني يوجد مندوحة ما دام في معارض كما يقول العلماء والفقهاء المعارض يعني هي يعني بدل الكذب الصحيح إذن هذه المعارض وبالمعارض مندوحة كما يقولون عن الكذب فلذلك يعني لم يكذب نبيه من الأنبياء أبداً قط وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهما أتباع الرسل وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادياً رأي هكذا كانوا يقولون الضعفاء الضعفاء والمساكين هم أتباع الرسل ليس معنى ذلك ليس فيه يعني من الناس الأشراف والأفاضل يوجد يعني بكثرة من أتباع الأنبياء وأتباع الرسل لكنهم قلة صورة المؤمن غافر أليس هذا الذي هو من بطانة الملك الذي آمن بموسى أليس من بطانة الملك هذا من بطانة الملك ليس, ليس, ليس معنى ذلك أن كل الملك الأشراف لا يدخلون في الإسلام يعني في اللوائل بالآعم أتباع الرسل في أول الدعوة المساكين الضعفاء ولأن هؤلاء يتحملون التبعات أكثر من الأشراف وأصحاب المال وأصحاب الجاه لأن هؤلاء يحنون إلى ما عندهم ربما يرتد أحدهم لكن هؤلاء الضعفاء ليس لهم شيء وراء ذلك ولذلك يعني بكثير من آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الجهاد وخاصة في من سبق أي إنسان بنى يعني تزوج امرأة ولم يبني بها ما ينبقي له أن يتبع هذا النبي أو له يعني غنم أو بهايل وتريد أن تخلف يعني كأنها خليفات فلا ينبقي له أن أو ربع بنياناً ولم يتم هذا البنيان يعني لا يكون متعلقاً بالدنيا ويذهب الانسان ليست له صلة ولذلك القرآن يبين في القتال والجهاد يعني تقديم المال والنفس تقديم المال بكثير من آية القرآن على النفس لانه لو قدم المال خلاص ما في حاجة وراه لكن لو ترك المال لا بد أن يرجع إلى هذا المال لا بد أن يرجع إلى هذا المال لا بد أن يحاول يعني أن يلف ويدور ويلتوي وما شابه ذلك ولذلك يعني هذه من الحكم الدينية والإسلامية في هذه المسائل حتى لا يتعلق الإنسان بهذه الدنيا الفانية ولذلك هم أتباع الرسل هؤلاء الضعفاء ثم سأله أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ قال فَذَكَرْتَ أنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمُّ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّهُ الإيمان يبدأ واحداً واحداً واحداً نبي وحده لكنه أمّا الآن الآن مليار نصف المليار بقد النظر أننا يعني ضعفاء حتى في إيماننا ضعفاء في حياتنا ضعفاء في علمنا ضعفاء في إقامة الحياة في مجتمعاتنا ضعفاء حتى بعلوم الدنيا ضعفاء في كل شيء متخلفون في كل شيء لكننا يعني بنادل مصاب عندنا يعني لا دائرة الإسلام نحن يعني لا نوسع أنفسنا يعني الكفر لأن الكفر هم حطب النار هؤلاء خالدون في نار جهنم وفي النيران أبداً عاباد لا يخرجون منها أبداً نحن معرضون معرضون لعذاب الله لسخط الله للعنة من لعنات الله سبحانه وتعالى خاصة إذا كنا كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا حققنا هذا المعنى وهذه الآية فيحصل لنا الدخول يعني في دائرة الإيمان ودائرة الإسلام وعدم الخلود في النار بخروج الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة واحد من أهل الشفاعة الذين يسفعونها مع النبي صلى الله عليه وسلم أو برحمة الله سبحانه وتعالى كما يأتي علينا في الكتاب لكن على أي نحن لا نمثل الإسلام في دورته الحقيقية كدورة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والصحابة الذين سمغوا التابعين ومن جاء بعدهم الذين كانوا يعني الواحد يعني كأنه أمة من الأمم في أي جانب من جوانب الإسلام فكانوا خير أمة أخرجت للناس فلذلك يعني ينبغي علينا أن نحدث عن وعن نتحرك نحو هذه القيم والمعالي السامية لعل الله سبحانه وتعالى أن يوقد هذه الضماير وأن يوقد فيها شعلة أو ومضه أو بيص من نور لعلها يعني تشتعل وتملى يعني كيان كل منا ويملى بعد ذلك الكيانات الموجودة. في حياة الناس قال وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل به فذكرت أن لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط مساشته القلوب كما ذكرنا قبل قليل وسألتك هل يقدر الخيانة لا يعرفها رسول من الرسل وإما تقابلنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم العهد أما أن يأتي إليهم وهم غارون يعني وهم على عهد وميثاق ويقتلهم ويسميهم أبدا هذا لا يفعله نبي ولا رسول ولا سيما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم جميعا فلذلك كما قال لكن أراد أن يتلطف أبو سفيان أبا سفيان اراد ان يتلطف ويقول والله نحن الآن يعني في عهد وميثاق لا ندري يعني ما هو فايل ربما ربما تحدث هو نفسه لكن الملك رقم لم يلتفت الى هذا الاعتراض الذي اعترضه ابو سفيان في اثناء كلامه قال وكذلك الرسل لا تغذلوه وسألتكم بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ونهاكم عن عبادة الأوثان الأوثان والبشر والهوى وكل ذلك ليس الأوثان ولا الصنم الحجارة المنحوتة بحسب الناس يعبدون الآن يعني البشر ولسه يعني ضروري من الضروريات أن ينص عليه يعني من المفسرين المتقدمين أن يقول يعني البشر أو كذا القرآن القرآن تكبل بهذه المعاني ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابة فالله لا يأمرنا أن نتخذ الملائكة ولا النبيين أربابة فكثير, فكثير من علماء المسلمين الذين لا يعني لا يعرفون ما ذهب السلف معرفة تامة إذا ما جاءوا على آيات الكفار المشتكين يقولون أي كفار مكة يعني كأن هذه الآيات التي تتحدث عن الكفر وعن الشرك وعن الحادي إنما تعني كفار مكة كيف كفار مكة أليست الآية بذيلها إلى يوم القيامة بذيلها إلى يوم القيامة وليس العبرة يعني بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ كما قال آهل العلم فلذلك يعني على إطلاقها الآيات القرآنية على إطلاقها يعني تشمل كل قرن وكل جماعة وكل شخص ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ومر علينا في أول الكلام والصلة الصلة بابها واسع صلة الأرحام والصلات الاجتماعية بين الناس والعفاف كما هو معروف يعني العفة في اللسان العفة في البطن، العفة في الفرد يعني حفظ هذه الجوارح وحفظ هذه الحواس والصدق مر علينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصدق في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام ولا بد من الصدق الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرص صدقه حتى, حتى يكتب عند الله صديقه وكذلك الكذب حتى يكتب عند الله كذبه فالصدق النبوة قامت على الصدق كما في هذه الدلالات والمعاني والألفاظ التي ذكرت في هذا الحديث جاء هنا نكمل بعدين نفتح لنباب النقاش طيب جزا الله شيخنا من أبا محدث علي وبشير علي على ما قدم من العلوم ومن شر Sahih Bukhari. Wa nabda al-an baban nikah. Jadi, nanti sahijah insallah filhar datang asr. Filhar datang asr. Istighfar dan insalah filjuma. Fa man jurid jadi ayahs al. Fa ayahs tamil jadi mikrofon. Tafadlu. Bismillahirrohmanirrohim. Ayuh sah in the thalatha al-as'ilah La awal Ada fi sharhikum min a'min nahyah sharhikum fi al hadis as-thalith ya'ni kama dhakar Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat alladhi dhakartum anna madha al-ilm hadha khas li ulumuddin kadha idhan as soal al awal di hadi ayat, unakah ducra kawalik ad terojah, ad terojah. Iden, macam mana terojah di kalih taala hada harihi. Cuma sani hal bimakna, annaman tolaba al ilma ad dunya hada. Laik salah hud terojah kama ducra al ayat. Lianna kama zakartum, anna al ilm hada khus li ulumul din. Ada di sarah ikum antum khalik di sarah hadis di hadis al Qamus. Kamu takar Mursal Sohabi hadis Mursal Sohabi lesa kama ada kuku muhu lesa kama Mursal Tabi kata. Itu nurut minkum al misal loh samah tum an taderplana an Mursal Sohabi. على حكم الانقطاع كذا كما ذكرت أنك إلا إذا قامت المقارنة عنها عنه كذا, كذا. شكرا جزاك الله خير وحسن بارك فيك العلم هو المقصود يعني العلم الشرعي عصلا العلم الشرعي وأنا ذكرت يعني علم الدنيا إذا كان متصنا بالعلم الشرعي هذا هو مطلوب وأنا ذكرت يعني العلم الدنيوي يحتاج إليه علماء أهل الإسلام بإقامة بناء الدولة الإسلامية وبناء المجتمعات الفاضلة والخيرة والصالحة ويحتاج إليه الناس في حوائجهم في كل جانب من جوانب حياتهم لكن لو حصل يعني الفصام بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي هؤلاء يتعلمون العلم الدنيوي في المدارس أو الجامعات الأكاديمية المحضة التي تمحضت بالعلوم الدنيوية بحيث أن الطالب عندما يتخرج لا يعرف عن الإسلام شيئا وهو من سبيل الإسلام وربما يكون أعلم عالم في علم التشريح الطب وعلم الذرة وعلم الكيمياء وعلم البيزيا وعلم التكنولوجيا بمعناها الواسع وهو لا يعرف الوضوء ولا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا العقيدة ولا غير ذلك من علوم الشريعة هل هذا يسمى عالما؟ لا يسمى عالما هذا ليس بعالي وهذا العلم الذي درسه وقرأه وانقطع له حياته لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى لأنه ينبغي عليه كما قال العلماء حتى بالكتب الفقهية العلم الضروري والعلم الآخر علم الكبائي في علم ضروري هو الفرض العين الفرض العينية هذه لا يقوم احد من الناس مقامك بالوكالة يعني ما باحد وكيل عنك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي صلوات الخمس هذا ما لا لا لا لا يجوز ولا يمكن ولا يتصور فأنت مكلف لو كنت عالما بحيث أنك تركب المكوك الفضائية وهب أنك وصلت إلى القمر هب لا نريد أن ندخل يعني في مناقشات ومجادلات لكن هب أنك وصلت القمر وأنت لا تعرف الله. ما البائدة من وصولك للقمر ما البائدة؟ أي بائدة؟ ولا رد بعيدا هذه الكهرباء التي اكتشفها أحد الأوروبيين وحتى لا يعرف لا يتعرب يعني سر سر هذه الكهرباء وكنه لا يعرف. يعني عضاء الكون من أوله إلى آخره بهذا النور الظاهر الكهرواء هل تفيده عملا صالحا عند الله سبحانه وتعالى هل سيخرج في يوم من العيام من النار إلى الجنة عبدا البرودة العينية أو البرودة الضرورية والبرودة الكفائية البرودة الكفائية لما يذكرها الفقهاء يذكر يعني الجنائز يعني الصلاة على الجنائز وقسل الجنازة وتكفينة والصناعات كل الصناعات هذه من باب الكفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم والحرج عن الباقين كل الصناعات كل الصناعات لكن هذه الفروض العينية او الضرورية كما تسمى العقيدة الصلاة يعني معرفة الحرام الذي تجربه او الحلال الذي تستجربه ليكون لك عونا هذا يقوم بها اخر بالنياب عنك ابدا لا وهذا ياتي علينا بحديث الحلال بين يعني يبين بأن ما كل العلماء الشرعية يعرفها الناس وبينهما أمور مشبهات لا يعرفها أو لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني هذه لا يعرفها لا يعلمها كثير من الناس إنما يعرفها العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما ذكر البخاري ذلك في كتاب التفسير وفي أدة مواضع هذه الآية الاستنباط. معرفة الاحكام والشرعية. انا يعني ان الانسان لا يتعلم علوم الدنيا. لكن ليست هي المعول عليها. ليست هي المعول عليها. انما هي كفاية. اما هذه هي العلوم الضرورية التي يحيا بها الانسان في الدنيا والاخرة. واما السؤال الثاني. اه <تصفيق> فنسو يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه العلوم الشرعية في صورة يوسف عليه السلام لما ذكر الله يوسف عليه السلام وكيف أنه يعني يعني احتال بحيلة شرعية بأن يضع الصع أو المكيان في وعاء أخيه وكذلك ما مكننا ليوسفا ثم يذكر الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم وبعض الناس يعني كأنهم يعني يفهمون يعني يرفع الله الذين أهموا منكم والذين أوثوا العلم درجات كأنها في علوم الدنيا ليس هكذا ليس هكذا لا أحد من أهل التفسير قال هذا أبدا مثل قوله إن ما يخشى الله من عباده العلماء وإن كانت جاءت في ذكر يعني بعض أمور لا الحياة الجبال والجداد وهكذا هذه بمعربتها أو الإنسان لما يعرف هذه يرتب إلى درجة الإيمان صحيح الإنسان إذا كان طبيبا وعالما في علم التشريح وهو مؤمن يعني يعرف من القرآن شيئا ويعرف من التوحيد يعني ما يمكنه ويجعله من اهل التوحيد فاذا ما قرأ التشريح او الطب يزداد ايمانا ربما يزداد ايمانا اكثر من العالم العارب بالاحكام الشرعية لكن عنده رأس المال لكن اذا لم يكن له رأس مال وعرب هذا التشريح ربما يعرف كما هو يعني في كتاب لواحد احد الكتاب لعلهم علماء التشريح في الطب ذاك الإنسان المجهول ذاك الإنسان المجهول وذكر يعني جماعات كثيرة إنها يعني تركت الإلحاد وآمنت بالله ما آمنت بالله الإيمان المطلوب عندنا في الإسلام يعني يعني تركوا الإلحاد بعد أن كانوا يقولون لا لا إله والحياة مادة أو أن هذه الحياة إنما خلقت يعني بالطبيعة وليس هنالك يعني خالق أو إله، فرجعوا باعتبار هذا العقل والتركيب الموجودة في العقل والالأعصاب الموجودة في الإنسان والخلايا الموجودة في الإنسان، كل إنسان يعني من جهة ما درس سواء كان في العين أو سواء كان في الأذن أو سواء كان في القلب أو سواء كان في الباطنية عموماً. أو في التشريع عموماً أو في الجراحة عموماً فتوصلوا على أن لهذا الكون إله ورب لكن هل هذا أدخلهم بدين الإسلام؟ أبداً أبداً صحيح أنهم خرجوا من لكنهم في دائرة الكفر ولذلك يعني يربى الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم كما ذكرت لكم عانفاً فإن كان بهذا فهذا هو المقصود يدخل فيه عالم الطب المسلم وعالم التشريح المسلم وعالم الهندس المسلم وعالم الكيمياء والفيزياء إلى آخره مع تحقيق جانب التوحيد وجانب الديانة وجانب التكاليف الواجب عليه من ناحية, ناحية الفرض العيني وأما مراسل الصحابة فكثيرة جدا يعني يوجد إن شاء الله ندرك هذا يعني عندما يأتي في صحيح البخاري لما ذكر أبو هرير رضي الله عنه أن من أصبح وهو عليه جنابا يعني أبطر ذلك اليوم ولما أنكر عليه الناس وذهبوا إلى عائشة وإلى حبصة وإلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير يعني احتلام ثم يصوم فلما سئل يعني أبا هرير رضي الله تعالى عنه فقال أخبرني الفطر أخبره الفطر وهذا من المراسيل كما جاء في مسلم وجاء عند النساء وجاء عموما في البخاري أن الفضل هو الذي أخبره بهذا فكان أولا يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الصحابة جميعا عندنا عدون ليس في أحد كلام قط كائن من كان هذا الصحابي، وكثير من هذه الروايات، وذكر البخاري رحمه الله في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وابن عباس قال يعني ما دخل الكعبة ولم يصلي، ولما حوصص في خارج الجامعة صحيح أخبره. ألفك أو أسامة أسامة وبلال أخبر ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فقال البخاري أخذ الناس بكلام بلال وترك كلام ابن عباس فهم؟ والله سبحانه وتعالى آل السؤال الآخر نعم السؤال يجب كيف لي نعم بسم الله الرحمن الرحيم pada hari-hari seles, macam mana? Ia mempunyai pernyataan, "Fadhlah kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha" dan berkata, "Zamiluni, zamiluni, dan mereka mengkhianatinya sehingga dia menjadi orang yang hebat." Soalannya adalah, adakah ada orang lain yang berbicara dengan Khadijah radhiyallahu anha, atau dia sendiri? Ya. Karena adakah ada orang lain yang berbicara ليس أحد يعني مخاطب غير خديث وكثيرا ما يأتي يعني الله ثقة الجمع للمفرد يعني للتعظيم فقط أي للتعظيم طيب برك الله فيك والسؤال الثاني آخر قصة هرقل آخر قصة هرقل قيصر الروم هذا نعم. نعم حيث كان مشبها حول إيمانه هل كان مؤمناً أو يقتتم بإيمانه أم ماذا أصبح يعني كافرا هرق هرق سيتعلمن في آخر الحديث نبين ذلك كان آخر شأن هرق نعم في الحديث هكذا ولكن في رواية أخرى كما قرأت في فتح الباري حيث قال الشيخ بأن ماذا كان أمره مشاب مشابهاً هكذا كان أمره مشابهاً إن كان مؤمناً بكتب كتمان إيمانه، فهو مؤمن بالجملة، وإلا فخبا وخسرا. إن كان صادقا بقوله أنه رد على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وليس كل ما يقوله يعني الحضور حج رحمه الله مع أنه هو إمام خاتمة المفاض. ليس كل ما يقوله يعني الناس يسلمون له به. الذهب رحمه الله ذكر يعني في كتاب العبر يعني شان هرق. قال كأنه يعني آمن ثم بعد ذلك يعني كان البخاري قال كان هذا آخر شأن هرق كان آخر شأن هرق يعني هل الإيمان أم أنه المحاربة والمقاتلة لأنه قاتل ولو أن رجلا قال كما قال الشيخ خليستان من تيمي يعني أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكني لا أصلي ولا أصوم ولا أحج بل أقاتله مع من قاتله فهل هذا يعتبر يعني الإيمان؟ هذا لا يتمنع الإيمان ثم أن الرجل سجد له قومه قومه سجدوا له ورضوا عنه ولما سجدوا له ربما يكون من باب الإكره كما يقال يكون يعني كان مقرا لأنه قال ولو كنت يعني عنده لغسلته عن قدميه وكما ذكر أنه لتجشم لقاءه يعني لو كان يستطيع كان الرجل يعني يعني, يعني لا مسه الإيمان، لا مسه الإيمان، ودخل إليه، لكنه لم يستطيع يعني أن ينمي هذا الإيمان بحيث يعني يظهر الآخر على الدنيا، فعاثر الملق، ولذلك هذا لا يعتبر إيمان إلا إذا كان على باب أهل الارجاع، إنه ما هو شرط يعني النطق، وله شرط يعني حتى لو فعلت فعل الكافرين، ما دما في قلبك أنك مؤمن ومسلم. هذا هؤلاء يعني المرجية يعني أو أسوأ المرجية أسوأ المرجية يعني قالوا لو سجد لصنمين فيسأل لماذا سجدت للصنم فإن قال والله سجدت ما قصد التعظيم وأنا موم في قلبي يعتبروا موم لكن أهل السنة والجماعة من سجد لصنمين أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الإسلام أو احتقر شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة كما قالوا فهذا الكاتب حتى ولو قال انا مؤمن يعني الذين استهزؤوا وقطعوا الطريق يعني يلوقون ويدوقون اعراض الصحابة في خزوة التبوك الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر قل بالله وعياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كبرتم بعد ايمانكم فما نفعهم انهم قولوا انهم كانوا يقولون هذا من باب المداعبة او من باب يعني قتل الوقت كما يقول كثير من الناس الحان في المسلسلات يضحك الناس يلعبوا مع الناس اقاصيص باطلة ربما ان فيها طعن الاشلام ولما تسألوا لك والله انا ما قاصد انت ما قاصد ما هو شرط القصد ما هو قاصد هذا المخطي ربنا لا تاخذنا ان نسينا او اخطينا هذا الذي رفع عنه الحرج وليس في بعض المواطئ وفي بعض المواضع ربما توخذ منه الدية قتل الإنسان قطعا يترك فهو ما قاسه وعلى الكفر إلا إذا كان من باب ذكره إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدر ابقى الذي يشرح صدره للكفر فهذا ليس بداخل أو هو تلقائيا تلقائيا تطوع ويقول كلمة الكفر كما يقول كثير من الكتاب الآن كتاب خاصة العلمانين عندنا في بلاد الإسلام يكتبوا كما يشاءون إن كان صاحب أو علماني أو روائي الذين يكتبون الروايات والمسلسلات والأقاصيص والحكاوة يحكوا وما يعني يلتزم بدين ولا إسلام ولا عقيدة ولا ما تبع ذلك هل هذا ينفعه مجرد النية الصالحة والصادقة في قلبه لا ولذلك هرقل الراجع أنه مات دعا الكفر صحيح لم يعرف له خبر بعد ذلك لأنه قاتل أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى علّم. نعم. سؤال آخر. نعم. تفضل يا أخويا. سُبْلَانِ رَبَّنَا رَحِيمٌ. السؤال الأول من الواجب بالضرورة أن في تالي الكتاب أو تصنفيه طرق ما مناهض. Al-lati yanhajuhah Kullu musanni fi musannafati Awas soal Fama manhajul imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Rahimahullah Fi jami'i Fama'l-lati yabathuhu ala ta'lifi hadal jami'i Cuma soal yali Wajadna fi tahammul al-hadis Wa adaihi Asyad al-kathirah Asyad al-kathirah Fi tahammul al-hadis wa adaihi Wa minhaa si gathani hadatsana wa akhbarana fama al farqu bainahuma wa ayatuhuma aqwa wa athaq fa thumma su'ali uh, ya t'alluq bi hadis ini ya eh uh, hal an naqul fi talafu dunya bidah ma anna ba'd al ulama zahaba ila annahu sunnah بهذا قاله أصحاب الشافعي وأحمد نعم جزاك الله خيرا منهج الإمام البخاري قولوا قولوا يعني هو بباختصار منهج الإمام البخاري رحمه الله ويعني كان يبقى علينا نتحدث عنه لكن تركناه لأنه يأتي في أثناء الكتاب يحتاج إلى انتباهه لكن عليه حل منهجه في الجامعة الصحيح كما ذكر الحفل من الحجر في كتابه هدي الساري وذكره كثير من الذين شرحوا البخاري وهم يبلغون أكثر من مئة شارح شرح البخاري عدد الذين جاءوا من بعد ابن حجر حتى جماعات من الهند يبلغون العشرات ممن شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله آه والسبب في هذا الجامع هو شيخه إسحاق المراهم الحنضلي الذي يعني أشار وكأنه يشير إلى الإيمان البخاري يعني يشير إلى طلابه يعني لو أن أحدا يعني جمع الصحيح الصحيح من غير أن يكون يعني مخلوط بالضعيف ومن غير أن يكون مخلوطا كما خلط الإمام مالك بروايات مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها منقطع وبعضها مرسل وبعضها بعضها فتاوى الصحابة والتابعين وبعضها من الإمام نفسه الإمام مالك رحمه الله وكثير من المصنفات بهذه الصورة وهذه المثابة فبعض أراد هذا المراهويه أن يكون كتاب من الكتب المصنف بالحديث لا تختلط به الآراء ولا تختلط به كذلك الأحديث الضعيفة والمتكلم فيها فوقع للإمام البخاري أن يقوم بهذا العمل الجليل وقد أجاد في ذلك ومنهجه منهج يعني في مسألة الرواية ومرويات والرجال وحتى تصنيف الرجال من داخل الرواية عنهم في هذا الجامع الصحيح له جماعات يروي عنهم في العصول لا يعرض إلى من فيه كلام ولو قلة في الغالب لا عنه فإذا روى حنا هذا المتكلم فيه بالأصول بالتأكيد أنه يعني لابد سواء كان تقدم أو سواء يتأخر عن هذا يروي عن رجل ليس بالمتكلم فيه في الغالب الأعم توجد بعض الروايات إنه رواها عن هؤلاء المتكلم فيهم بالأصول لكن عند الإمام البخاري في خارج الجامع الصحيح لها شواهد قوية ولها يعني طرق أصح من هذه لكنها لم تقع له بمثل مرويات الجامع الصحيح يعني كما قال أهل العلم العالمون بهذا البني ولذلك قسموا يعني حتى طبقات الرجال في البخاري إلى خمس طبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة أما الرابع والخامس فلا يعول عليها الإمام البخاري لأن فيهم الضعف الشديد مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني أبو صالح كاتبا ليس عبد الله أبو صالح فقلنا فيه كلام فيه كلام لكن البخاري يروي عنه في المتابعات يعني متابعة أو مقرون باخر فإذا كان يعني مقرونا باخر فإذا لا يعول عليه، لكنه يشد الحديث، لا شك أن الحديث إذا رواه الثقة وتابعه عليه من هو دونه في التوسع فلا شك أن الحديث كأن له مخارج، وله يعني طرق، ويقول يعني صاحب النخبة الحافظ بن حجر الحديث قال إذا حتى إذا كان حديث أحد حديث رواه يعني واحد من الصحابة لكن اشتهر في الآفاق رواه أهل مصر ورواه أهل البصرة ورواه أهل القوفة ورواه أهل الرئي ورواه أهل أصبهان ورواه أهل مكة ورواه أهل المدينة ورواه أهل الشام في حمص وفي دمشق وفي حلب فقال هذا يدل على التواتر لأن هذه الآفاق والبلدان كل واحد ذهب وروى هذا الحديث بخلاف هذا هذا الحمصي وهذا الشامي الدمشقي وهذا البصري وهذا من واسط وهذا من مروز وهذا من الرئي وهذا من مكة وهذا من المدينة فقال فيه دلالة في دلالة وهذا يعني عند البخاري بهذه الصورة توجد عنده اشياء بهذه الصورة صحيح روا ممكن يعني روايات قلة لبعض من تكلم بهم الناس لكنها ليست في الاحكام وليست في العقيدة. ليست في الاحكام وليست في العقيدة. وقد ترخص الناس. ليس يعني الترخص بحيث يروون عن الضعيف. هذا لا يترخص فيه الا يعني بعض الناس المتاخرين، لكن اهل التقدم البخاري ومسلم وجماعات كثيرة وحتى كلام الامام احمد. اذا روينا بالحلال والحرام يعني. يعني شددنا واذا روينا قلة آآ خلافة تحريم الرقائق وغيره يعني تساهلنا قصد به يعني ما هو دون الحسن او قريم الحسن وليس الضعيف ليس الضعيف لكن اذا كان هذا الضعيف يروي له البخاري كما يقول اهل العلم يعني رواية البخاري عن هذا الضعيف كأنها تقوي هذا الضعيف وتجد يعني في منهج البخاري رحمه الله يعني حتى يعترض على أشياخه في في في مرويات سبحان الله أنا أذكر لكم يعني حديثا حتى مذكور ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلم في تعليقه على كتاب الموضوعات الشوكاني رحمه الله جميعا في تقديم صلاة الظهر والعصر يعني يقدم العصر مع الظهر في أول الوقت أو المغرب والعشاء في أول وقت المغرب رواه قتيبة بن سعيد وهذا موجود في أبي داود لكن تكلم فيها أبي داود فيما بعد بعد البخاري فرواه قتيبة بن سعيد عن الليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الطبيل عن معاذ الرجال كلهم ثقات روا لهم الجماعة كلهم روا لهم الجماعة فالبخاري رحمه الله بفطنته وذكائه لأنه روى أحاديث كثيرة جدا هو عن طريق غتيبة بن سعيد وغيره في أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بحجة الوداع صلى الظهرة حجة الوداع آخر حجة صلى الظهرة بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لم يجمع وبكثير يعني من سفره كان يصلي كل صلاة لوقتها إذا أخر أخر الظهر إلى العصر أو المغرب العشاء وهذا يوجد ربما لا يوجد يعني بالتصريح لكن يوجد في الذين يرغون الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رأوا وسمعوا وشاهدوا بأعينهم مثل ابن عمر لما استسرخ على صفية كما ياتب البقاري زوجته فركب وكان معه نافع فالمغرب جاء قال الصلاة قال سر سر سر الى ان كاد يعني الشبق يذهب نزل وصلى المغرب وصلى العشاء العمل المتوارث والمتواتر مع المرويات ال ال ال ال ربما يكون فيها بعض المبار تحمل على هذا المعنى. فقال لقتيبة ابن سعيد البخاري هذا الحديث ليس من مروياتك من كان معك في الرحلة إلى الليث بن سعد بمصر قال والله كان معي واحد مخالد خالد المدائني قال هذا من مروياتي وليس من مروياتك وتعجب هو بنفسه سبحان الله تعجب فسكت ما عنده يعني دليل يرد به هذا الاعتراض من البخاري على البخاري وتدول الأيام والأيام ويكتشف أهل الحديث منهم أبو جاود أن الحديث فيه كلام ربما هو منكر أو أسوأ من المنكرين مع الروايات يعني للمروي عنهم الرواية للمروي عنهم وهم ثقات قتيج بن سعيد رواه للجماعة الذي بن ساعد لا يحتاج إلى كلام بل هو أفضل عند بعض الناس من مالك وأفهم واعقل من مالك هذا كما يقولون معاني مالكي في المذهب ليس متعصبا يعني لكن هذا هو الذي يعني دائر عندنا في البلد وليس مساعد معروف ويزيد بن أبي حبيب كان مفتي وفقيه مصر طبعا كان هو من أهل السودان من منطق اسمها تونغلا فرحل إلى مصر ويذكر الحافظ من حجر وكثير من المورخين أن هذا الرجل وجد أهل مصر لا يعرفون إلا أحادث الفتن ما يعرف هذه الأحكام فنقلهم هذا الرجل في عام أو عامين وكان هو فقيه مصر نقلهم من أحادث الفتن إلى أحادث الأحكام أكرم به وأنعم به من عالم وفقيه فهو له الجماعة كذلك وأبو الخير كذلك والطفيل كذلك سيدنا معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه ما يحتاج لأنه صحابي جليل بل من كبار الفقهاء ومن كبار الأمراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يعني منهج الإمام البخاري فيه فيه يعني تروي ورعية ثاقبة ذكروا له أن إسماعيل بن أبي ويس فيه كلام يروي عماري كثيرا إسماعيل بن أبي ويس يروي عماري كثيرا وهو ابن أختي مالك لكنه كانت بها قبله وروى له البخار حتى في الأحكام كان يعرف أحد إسماعيل ابن أبي ويس أكثر من إسماعيل وهذا مما يتعجب له لأن كثرت الرحلة وكثرت جمع الروايات والمرويات وكثرت التفنن في هذا الفن في فن الحديث يجعل للإنسان بطول الممارسة والمعرفة يجعله يعني هذه المرويات أمامه يقلبها كيف يشاء يكون عارفا بها أكثر من أهلها أكثر من أهلها ولذلك حتى الرجال الذين تكلم فيهم الناس عند البخاري في الغالب الأعب هم الشياخ ولذلك يعني يقولون أن البخاري انتقى انتقى حديثه مثل بن سليمان وأبيه كلاهما فيه كلام وروى له في الأصول أو مثل خالد بن مخلد القطوار فيه تشيع بل يعني جلد جلد في كما قالوا كما قال على التاريخ لأنه ما عن المعرفة ولا الصناعة لكنه مع ذلك انتقى له وأنكر عليه جماعة ولكن في الآخر سلموا له حديث من عاد لي وليا وقد أهتدته بالحرب وهو في البخاري حتى يعني اشتطر الإمام الذهبي رحمه الله قال لو لاهيبة البخاري لعذتته في منكرات الجامع الصحيح لكن هيبة البخاري منعت الحافظ الذهبي والعلامة الألباني رحمه الله تكلم بهذا الحديث يمكن سبعة في سبعة مرات يعني بكل نسخة وبالنسخة الثامنة أو التاسعة وخاصة الطحاوية آل به الأمر إلى تصحيح الحديث وقال أن هذا الحديث يعني شرف عظيم للولاية وتكلم وتكلم وتكلم ولكنه بالآخر سلم للإمام البخاري وقما قال الحافظ له يعني متابعات كثيرة صحيح لا تسلم هذه المتابعات من كلام من ضعف الى اخره وقد ذكرها في الفتح في كتاب الرقاق في باب التواضع وذكر الالبان كذلك يعني في مجموعة من كتبه وخاصة في الصحيحة وجمع تلك المرويات وقال ان هذا الحديث يعني صحيح لا يقال انه حسن ولا يقال ان فيه كلام بقدر النظر عن الكلام في خالد ابن مخلد القطول وهكذا والرجل يعني له منهج يعني سوي وسليم وإن شاء الله نحن بداخل الكتاب نتعرف على الشيخ أكثر وأكثر والله سبحانه وتعالى أعلم طيب السؤال الثالث بالنسبة للتلفظ النية يعني هالبدأ والأخير الشيء نعم تكلم يعني يسيراً نعم عن علاقتكم يعني مع الشيخ ألباني واللقاء يعني في جدة يعني. نعم خاطر الشيء النية إنما الأعمال والنيات وصحيح يعني الراجح عند الشابعية التلفظ بالنية وهذا الذي ذكرته الحنابلة قول من أقوال الحنابلة لعله بالتأثر بالإمام السHAVي يقوم في أول يعني مقامات الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله لأنه له مسائل كثيرة يعني توجد بالمذهب ربما هي من الآراء التي سمعها وأخذها ويعني تأثر بها. من الامام محمد المجليس الشافعي رحمه الله جميعا. انا لا اذكر ان الشافعي قال ان النية التلبظ بها سنة. لكن هذا هو الموجود عندهم بالمذهب. هذا هو الموجود بالمذهب. لكن الراجع عنها بجعاء. لانها لم ترد عن الله ولا عن رسول صلى الله عليه وسلم الا في الحج او العمراء. هذا الذي هو ورد. هذا هو الذي ورد ونص عندنا نحن في مذهب مالك نصوا على بدع التلبر بالنية أنها بدع لكن بعد ذلك يوجد من يجوز عندنا في المذهب يقول إذا كان الرجل موسوس يحصل له وسوسة قالوا لا مانع يعني أن يطلب الضيحة ولعل هذا هو الذي جعل يمكن الشافعية يقولون النية لأن كثير يعني من الشافعية عندهم وسوسة أو ما شابه ذلك فلذلك يعني التلفظ بها بدح يعني ما يجوز أما يعني لقائي بالشيخ الألباني كان في عام 96 و 97 يعني 1396 و 97 بجدة بيت الشيخ البنة لأنه صاحب وصديق ورفيق للشيخ محمد ناصر الدين العبادي رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة وحقيقة يعني أنا عارفه من أول وكنت أراسله لما كنت يعني في السودان قبل أنا رحل إلى الحجاز ولما رأيته يعني سمعت منه وحضرت له مجالس عدة وكثيرة وما شابه ذلك وحتى سألته الإجازة فتلفظ يعني بلسانه بعد يعني صعوبة يعني كان يعني كأنه لا يجيز أو لا يعني يذهب إلى هذه الإجازات وإن كان أجاز الشيخ محمد أبو خبزة كما هو معروف ومكتوب له في ذلك أنا لا أصرح بهذا كثيرا لأنه كثير يعني حتى من أخوان السلفيين يعني يتهمون من يقول أن له إجازة خاصة من الشيخ العباري لأنه كان صعب في هذه المسألة أو في هذه المسائل وحتى الإنسان لا يتعرض أن يتهم يعني في عرضه أو يدعى عليه بأنه قذب على الشيعة أو ما شابه ذلك فلا وعول عليها كثير لأن لي يعني كثير يعني من المسموعات والمرويات والإجازات من علماء معروفين عند أهل الإسلام وإن كان إنسان يتشرف يعني أن تكون يعني إجازة الشيخ الألباني في المقدمة لكن خوف من التباس والاتهام وأنا لا أكتوها في كثير يعني من الأحيان إلا أقولها لبعض يعني بإخواني والشيخ رجل علامة وفقه يعني بعض الناس يعني يصفوه بأنه ليس بفقه يعني خاصة بعض الجهمية والأشعرية وبعض الناس المتفقهة يعني يعني مذهبي بغيض وتعصب لا يعرفون إلا أقوال المذهب ولا يعرفون السنة وهذه هي مشكلة من مشكلات تأخر المسلمين الآن يقولون نريد أن نقيم الإسلام ودولة الإسلام لكنهم يريدون أن يقيمونه على ماذا فلان وماذا فلان هذا لا يمكن فكأن المذاهب هي نسخة للسنة أو ناسخة للشريعة صحيح نحن لا نستغني عن مذاهب الفقهاء أصلا لا نستغني عنه لا بد من ذلك لكن ليس المعول التام على المذاهب الفقهية دون الرجوع واللجوء إلى السنة السنة هي الأصل وأنا أتعجب كثيرا يعني من مقالة أو كتاب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يقول في هذا الكتاب أو يسمي هذا الكتاب السلفية السلفية فترة مباركة وليست بمذهب كيف؟ كيف يعني الصحابة ما قالوا يعني يتدينون ويدينون الله سبحانه وتعالى بالدينون وبأغوال النبي صلى الله عليه وسلم دعك من الصحابة التابعين الذين جاءوا من بعد أليس بهم الفقه والفقهاء والعلماء وفيهم يعني العارف السنة معرفة تامة يكاد يبلغ النهاية هل هؤلاء ليس لهم مذاهب يعني المذاهب التي دونت مذاهب أهل الأمصار ولا نذهب بعيدا مثل أبي, أبي عمر بن عبد البر. كتاب بقهاء العمصار أو المحلة الذي يذكر فيه على الأقوال والفقه والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العيمة في من هو غير مالك والشابعي وأحمد وابو حنيفة أليس يوجد الليث كما ذكرناه الآن والثوري وابن عيينة والأوزائي كان لهما ذهب وابن أبي ذيب وابي وجماعات جماعات هذه كلها ذهبت ولم يبق إلا هذه المذاهب الأربعة كما يقول هو بنفسه هذا هو الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم في ردي على الشيخ العلباني في كتابه تعصب المذهبي فيكتب اللامذهب مذهبية قنطرة لا دينية يقول يعني أي إنسان لا يكون له مذهب من المذاهب الأربعة هو بأول اول بداية اللاتينية قنطرة اللاتينية بداية اللاتينية هذا لا يقول انسان عاقل اصلا داك من انسان مسلم او عالم في هيئة البوط هذا ان دل انما يدل على التعصب المقيط المقيت التعصب المذموم الذي لا يقبله عاقل داك من عالم أو مسلم فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزا الله خيرا على شيخنا الشيخ مساعد بشير علي لما قدم لنا من العلوم وتكلم كثيرا وله إن شاء الله جني معلومات وثقافات واسعة و ناخذ ان شاء الله يعني هذه المعلومات يعني خلال دورتنا و قبل الانصراف يعني نؤلن الاول نرجو يعني من ال ال حنفي ان يكون يعني قارئا في المساء وانا داخل ان شاء الله الدوره يعني في الرابع يعني بعد العصر ونستمر بعد ان شاء الله وفي العشاء نرجو من الاستاذ زكي فلي ان يكونن قارئان في الليل طيب هذا هو ما قدم لنا فضيلته ونختم بدعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد